مدري متى تصبح عيوني على خير ومدري مدري متى وأنا وحزني ثنائي أشعر بعزلة حس أشعر بتأثير شي أكبر منني أكون انطوائي في بيئتي لكل الأحلام تفسير وعجز توفسر واقعي وانتمائي أنا انتمي للشمس للعشب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 فقربي رجائي وانا الثقيل الممتلي صدق تعبير ومعاك احسني شقي ومرائي خذني معك للصبح للحلم للغير كل شيء من غيرك كأيب وبدائي بعثرني رتبني مكان ومشاور انا ضحية بدها ابو عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 22 70 70 7 الله